فإذا قضية الصلاة فان تشر في الأرض وبتغوا من فضل الله وذكر الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوى فانضوا إليها وتركوا كقائمة قل ما عند الله خير من النهي ومن التجارة والله خير الراسقين